صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. هذا هو اللقاء الثالث والأربعون في مادة النحو النحو الميسر والمسهل والنحو هو من علوم الآلة التي يفهم به يفهم بها الإنسان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يمكنه أن يفهم كتاب الله ويفهم سنة رسوله عليه الصلاة والسلام بدون معرفة علوم الآلة فعلوم الآلة لا بد منها وطبعاً نحن كنا تكلمنا على الجوازم وقسمناها إلى أقسام ثلاثة وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا على بعض الأدوات التي تجزم فعلين. الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه وجزاءه وقد وقفنا على في ماذا على باقي الأدوات واليوم نحاول إن شاء الله أن نتم الكلام على باقي الأدوات على باقي الأدوات واليوم سنقف مع حيث نقف مع حيث حيثما حيثما نعم لقولي المصنف رحمه الله تعالى وحيثما وحيثما فهذه أداة على ماذا تدل هذه الأداة على ماذا تدل هذه تدل على ماذا على أن اسم يدل حيث اسم يدل على ظرف المكان كما قلت ظرف المكان اسم على ماذا يدل يدل على ظرف المكان نقول اسم لأنها ليست حرفا لا نقول اسم لانها ليست حرفا واضح فإذن هذه حيث ما هو مثال ولا تعمل إلا إذا, كان مقرو إذا كانت مقرونة بما حيث ما حيث ما ما هو مثال حيث ما من يعطي منكم مثالا لحيث ما قول الشاعر مثلا حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان حيث ما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان اكتبوا هذا البيت بسرعة وهذا من الأبيات التي يحفظها الطلبة عندما يصلون إلى أدوات الجزم ما أظن أن هناك طالب الله يحفظ هذا البيت حيث ما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان هذه الشواهد عندما يحفظها الطالب يحصل على كمية هائلة من ماذا؟ من مواد العلم ولا سيما في اللغة العربية فتصبح لغته فصيحة سلسة لهجة ولهجة فلذلك حاولوا أن تحفظوا ماذا الشواهد والحفظ هي ملكة ولربما يكتسبه الإنسان بالتدريب بالتدريب أن يحدد هدفه فقط لا يمكن ولو كان حجرا لا يمكن أن يقال هذا الإنسان لا يستفيد أو هذا الإنسان لا يحفظ أو هذا الإنسان لا يفهم أبدا مهما كان ولا تستصعب الأمور لا تقول أنا من عادة أنني أحفظ أنت تحفظ ولكنك لا تركز الحفظ ركز الحفظ حدد الهدف مثلا عندي ساعة للحفظ أركز عليها لا أفكر في شيء لا أفكر في شيء الآن عندكم أدوات الجزم أو تمام الأدوات الجزم إذن حددوا هدفكم حيثما ما هو البيت الذي ذكرنا لكم في المثال حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان طيب من منكم يعلموا لنا هذا البيت؟ من منكم يعرب لنا هذا البيت الإعراب وفي الحق سيأتينا الآن علوم التأصيل والتأسيس في علم النحو أدواتها أو أدواته وقواعده وضوابطه وشروطه وحقائقه وأضابه سبقت لكم الآن سيأتيكم إن شاء الله من باب مفوعات الأسماء ماذا سيأتي؟ سيأتي الكلام عن العمد والفضلات ثم التطبيق أما الأهمية كلها سبقت الأهمية كلها ودرس الدرس الآخر هو اليوم الدرس الآخر هو اليوم والباقي الذي سيتسهل جدا فلذلك الإعراض يدربك على ماذا وينشئ طالبا فعلا له ملكة علمية في مادة النحو له ملكة علمية في مادة النحو وأيضا يحتاج إلى دربه دربه. وهذه لا تتم إلا, بماذا؟ إلا بالإعراب لا بد أن يقوم باعراب ماذا؟ باعراب الامثله التي تذكر له في الباب ولا بد أن يعرب ماذا؟ أن يعرب الأبيات التي تذكر ايضا فمن يعرب منكم هذا البيت الذي يقول حيثما تستقل يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان طيب حيثما ماذا نقول في عربيه انت حيثما اسم شرط جازم يجزم فعلين لكن هل تم الاعراب لم يتم الاعراب اتم الاعراب حيثما اسم شرط جازم يجزم فعلين هو اسم اسم للشرط يجزم فعلين الاول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط لكن هل أتممت الإعراب إعراب هذه هذه الجواب لا. لابد أن تقول في محل نصب ضرف مكان. في محل نصب ضرف مكان. لأنه سيات الفعل. حيث ما, تستقل. حيث ما تستقل. وهذه ظروف الزمن وظروف المكان. لابد أن تقول هذا إذا كان بعدها فعل إذا كان بعدها فعل واضح؟ إذا أتم الاعراب حيثما قلنا اسم شرط جازم يجزم فعلين ماذا يسمى الأول فعل الشرط وماذا يسمى الثاني جواب الشرط وجزاءه طيب أتم في محل نصب في محل نصب ماذا؟ ظرف مكان. مكان في محل نصب ضرف مكان تستقم فعل الشرط ركزوا معي قلنا حيثما تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط تستقيم الاول الأول هذا هو هو فعل الشرط فعل الشرط كيف يكون مجزوم مجزوم بماذا بحيث ما وعلى ما السكون لأن قلت تستقيم وأين فاعله الفاعل ضمير مستتر فيه هل وجوبا أم جواز وجوبا قدره لي تقديره أنت حيث ما تستقم أنت حيث ما يعني في أي مكان كنت مستقيما وفي أي زمان إذا, جعلنا إذا جاءت في سورة الزمن ايضا كنت مستقيما يقدر لك الله نجاح في أي مكان حيث ما تستقم تستقم قلنا أيش يقدر يعني يقدر فعل الشرط ولا جواب الشرط جوار الشرطي كيف يكون متزوم بحيثما وعلمه تجزم السكون يقدر يقدر اين الفاعل ضمير مستتر يقدر او لا موجود ها؟ اين ال... كيف مستتر من الذي يقدر لك من الذي يقدر لك النجاح الله اتم البيت وانظر حيثما تستقم يقدر لك من الله, الله هو. هذا هو الفاعل المختار كما سياتي ان شاء الله يقدر فعل ماذا جواب الشرط فعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعلامه جزمه السكون لك جار ومجر إيش شئت قلت لا حفجر مبني على الفتح في محل جارين طبعا الكاف مبني على الفتح محل جر لانه اسم مجرور متعلق الجواب مجرور متعلق بماذا بالفعل اي فعل ها أي فعل هنا يقدر متعلقان بماذا يقدر والله ما موقع في الاعراب فاعل مختار الله اسم جلاله فاعل المختار هكذا يقول مرفوع بماذا بالضمه بالضمه في اخره حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا نجاح ما موقعه في الاعراب مفعول به منصوب بالفتحه الظاهره في اخره وما هو اين فعله يقدر يقدر لك الله نجاحا في غابر لا في غابر في غابر جر ومجر متعلقان بماذا بالفعل يقدر وغابر مضاف وماذا آخر؟ والزمان مضاف إليه والمضاف إليه كيف يكون؟ لكم كم حال له المضاف إليه؟ حال واحدة شنو هو؟ الجر والثانيه جرر حال واحدة المضاف إليه ليست له إلا حال واحدة يعني إيش هي؟ الجر أما المضاف فعلى حسب العوامل إذا دخل علي عامل الرف فيكون مرفوعا واذا دخل علي عامل النصب فيكون من واذا دخل علي عامل الجر فيكون مجروراً, مجرورا إذن هذا هو مثال حيثما مثال حيثما واضح في إشكال حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان عرب البيت واضح فعل الشرط حيثما اكون وجواب الشرط هنا هو يقدر اكون الشرط هنا هو حيثما حيثما اكون اكون اكون اكون اكون اكون مكان اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون اكون وهذه الاداه بالذات على ماذا تدل ايضا كيفما اسم يدل على ظرف المكان اسم يدل على ظرف المكان ها اما اذا كان كيف وحدها اما كيفما الان اسم يدل على ماذا على ظرف المكان ما حكم عمل كيفما عند النوحات واسمحوا لي اقول عند النوحات يعني عند علماء النحو ما حكم عمل كيف ما عند علماء النحو هل اتفقوا على عملها ام اختلف الجواب قد اختلف النحاه في عمل كيفما فالبصريون لا يرون انها تجزم البصريون يقولون لا تجزم لا تجزم فعلا واحدا بل ها ان تجزم فعلاين لكن المؤلف نؤازر ماذا قال قال تجزم فعلين مشى على ماذا على راي الكوفيين لكونها جازمه عندهم واضح كيفما البصريون قالوا لا تعملوا مطلقا سواء جزم واحد فعل واحد او فعلين هما قالوا لا تجزم راي واحد والبصريون ماذا قالوا؟ نحن عندما نتكلم نتكلم على المدرسة أما قد يكون واحد من البصريين أو أكثر أو عشرة يقولون بالعمل هذا شيء نتكلم على مدرسة كمدرسة مدرسة البصريين هناك مدرسة البصريين هناك مدرسة الكوفيين لكل مدرسة ضوابطها وشروطها وذا وقوانينها فالبصريون قالوا كيف ما لا تجزي والكوفيون ماذا قالوا؟ قالوا هي تجزم تجزم فعل الشرط وجواب الشرط وابن أجر ما فعل مشي على مذالي وعلى راي الكوفيين وقد غلط من قال بأن المصنف على مذال الكوفيين لا غير صحيح لأنه نقول وافق الكوفيين كثيرا والا فهو وافق البصريين كما وافق الكوفيين وخالف البصريين كما خالف الكوفيين فلذلك نقول كيفما ما حكم عملها عند النحاة الجواب النحاة اختلفوا فيها طائفه او مدرسه ترى انها غير جازمه وطائفة أخرى اخرى ترى انها جازمه وما هي الطائفه التي ترى انها غير جازمه البصريون والتي ترى انها جازمه من الكوفيون الكوفيون طيب من منكم يعرب لنا او ياتي لنا اولا بمثال لكيفما على القول بانها عامله مثلا كيفما تجلس اجلس كيفما تجلس انت اجلس انا طيب من يعرب منكم هذا المثال كيفما تجلس ماذا نقول في كيفما هذا انت كيفما اسم شرط اسم شرطين جازم كيفما اسمه شرط جازم كيف هو يجزم فعلين الأول يسمى فعل الشرط. الشرط وإذا اردت أن تكون مدققا جيدا قل على رأي الكوفي على رأي الكوفي كيفما اسم شرط ركز معي كيفما اسم شرط جازم تجزم فعلين الاول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط على رأي الكوفي في محل نصب ضرف, ضرف مكان في محل نصب ضرف مكان لا بد من هذا أن تقول في محل نصب ضرف مكان حيثما تجلس تجلس في على الشرط في الشرط في الشرط. تجلس فعل فعل الشرط كيف هو مجزوم بكيف, بكيف, بكيف ما وعلامه جزمين السقوط تجلس تجلس في أين فاعله ضمير مستتر فيه وجبان ولا جواز وجوبا تقديره أنت. كيف ما انت كيفما تجلس يعني انت اجلس ما موقع اجلس الاعراب جواب الشرط متزوم بماذا الان قل لي بكيفنا صيغه التفصيل بكيفنا وعلامه جزمه السكون واين فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انا هل الدرس يعني هذا واضح الاعراب واضح كيف معي الاعراب واضح الإعراب واضح كيفما تجلس اجلس كيفما شنو قلنا اسمه شرط إنجازي. ماذا يفعل يجزم فعلين الاول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى الاول كيفما تجلس تجلس هذا فعل الشرط وأجلس ماذا هو جواب الشرط واضح؟ هذا جواب الشرط وقيسوا باقي الأمثلة أنا أذكر لكم مثال واحد ونقوم بإعرابه وأم تنقيسوا باقي الأمثلة إذا من أدوات الجزم بل من أدوات الجزم المختلف من أدوات الجزم المختلف فيها إذا, إذا وإذا في الشعر خاصة هذه الأدات على ماذا تدل هذه الأدات على ماذا تدل هذه تدل على أنها اسم على قول يدل على ظرف الزمن اسم يدل على ماذا؟ على ظرف الزمن تجزم الاصل في كلام العرب أنها لا تجزم ومعنى لا, لا يأتي بعدها فعل الشرط ولا جوابه لا يأتي بعدها فعل الشرط ولا جوابه أو نقول لا يأتي بعدها فعل الشرط وجوابه مجزومين لكن وجد مجزومين في الشعر خاصة أما في النثر، فقالوا لم يستعمل لم نجد في غير الشعر أن إذا جزمت فعله أن إذا جزمت فعلي إنما جزمت في ماذا؟ في الشعر جاء في بيت منظوم إذا جزمت فعل الشرط وجوابه من يذكر منكم مثاله من الشعر ها من يذكر منكم مثاله من الشعر استغني ما أغناك ربك, ما أغناك ربك, بالغنى, ربك بالغنى وإذا تصيبك خصاصة فتجملي هذا قول من؟ عبد قول الشاعر عبد القيس عبد القيس الحنظر هذا عبد القيس الحنظر هو اللي قال استغني لاحظ استغني ما اغناك ربك بالغنى استغني بالدنيا استغني ما اغناك ربك بالغنى واذا تصبك خصاصه فتجمل اعيد البيت استغني ما اغناك ربك بالغنى واذا تصبك خصاصه يعني مصيبه فتجمل تجمد بالصبر طيب من منكم يذكر لنا إعراب هذا البيت استغني وإعربوا هذا الحسال جدا يعني لا تخف عندما تسمع البيت وتسمع إعرابه أنت إذا كنت عندك بعض القواعد من النحو تستطيع أن تطبق تلك القواعد على حسب المعنى لأن كما قال عصفور عندما أعطاه واحد مثالا ها؟ أعطاه مثالا ليعربه فقال له بين للمعنى أبين لك الإعراب بين للمعنى أبين لك الإعراب لأن الإعراب يتأتى على ماذا بعد فهم المعنى وما معنى الإعراب الإعراب هو البيان تاتي بالفعل ثم بالفاعل ثم بالمفعول به ثم بالحال إن كان ماذا يحتاج إلى أو إلى غيره من التوابع أو إذا كان لا يحتاج واضح فإذن ما هو اعراب هذا البيت؟ استغني ما اغناك ربك بالغنى وإذا تصلك خصاصه فتجمل استغني إيش؟ في الامر نعم مبني على حذف حرف العلا شنو هو حرف العلا المعنفون؟ لأنه معتل الاخر وش هو الدليل على أن الياء هي المحذوفه وليس الالف الكسره دليل عليها يا كيف يسميها السبوي يا ان صغرى يسميها السبوي يا ان صغرى واضح استغني هذا فعله ايش فعل امر اين فاعله استغني انت احسنت انت في ضمير مستتر استغني انت وهذا الفاعل ضمير مستتر وجوبا ولا جوازا وجوبا تقديره أنت استغني ما يلا تم الإعراب استغني ما ما مقرع في الإعراب ها قل استغني ما ها قل ولو كلمة واحدة ما عندها معاني عشر اذكر منها واحدة ظرفيه مصدريه ظرفية مصدرية احسنت ظرفيه مصدريه اغناك أغناك ما موقعها فعل أغناث فعل ماذا ما كيف يكون مبني على الفتح آه. طيب والكاف هنا ما موقعه في العراق ها شنو قدي أغنائك ها ضمير ضمير هذا مش مستقر ضمير عرفناه الضمير أغنائك بارز وليس مستقر أغنائك ما موقعه في العراق ها مفعول به احسنت مبني على الفتح في محل نصب ماذا؟ مفعول به لأن هذا ضمير النصب ضمير النصب كما سياتينا إن شاء الله في باب المفعول به طيب وأين فاعله؟ ها. أغنى رب أغنى ونى إذن ها. أين الفاعل أغنى؟ ربك ربك أحسنت ربك الفاعل مختار الفاعل مختار هو ربك رب مرفوع بالضم الضاير في آخره واضح رب رب مضاف الكف مضاف إليه مبني على الكسر في محل إعر عفوا عفواً على الفتح في محل إيش مضاف إليه كيف يكون مجرور دائماً مبني على الفتح في محل جر هنا ماذا فعل قدم المفعول على الفاعل ماذا قال ابن مالك في هذا وقد يجاء بخلاف الاصل ما هو خلاف الاصل ان ياتي ان يتقدم المفعول على الفاعل مع ان المفعول حق التقديم حقه التاخير حقه التاخير لماذا لانه وقع عليه فعل الفاعل وقع عليه فعل الفاعل فلذلك نقول وقد يجاء بخلاف الاصل وقد يجاء بخلاف الاصل اتم الاعرب اغناك اغنى مضاف ها ممكن اغناك ها انت اغناك واذا تصيبك اغناك شوا كيف قلنا شنو مضاف اليه مفعول به مفعول به لا يمكن يكون مضاف اليه ركز معي. اغناك ربك بالغنى بالغنى الباء ما, ما هي حرف جر والغنى مجرور طيب متعلقان بماذا جرمز متعلق بماذا بأغنى اغنى يلا اتم البيت وا ماذا حرف عطف واو نعم واو حرف عطف طيب اذا هذا هو الشيء اذا اسم شرط جاز يجزم فعلين في, في محل نصب ضف زمان يجزم فعلين هل في النظر ام في النظر في النظ في النظ واضح هي ما كتعملش في النظ إن ما كتعمل في النظ في الشعر واضح طيب وإذا تصيبك تصيب في ماذا في الشرط كيف يكون في الشرط مجزوم مجزوم بمالا مجزوم بإذة وعلامة جزمي السكون وعلامه جزمه السكون واضح ها. طيب والكاف ما هو تصيبك تصيبك يا ناتم الاعراب ما بك تصيبك الكاف ما موقع في الاعراب مفعول به طيب مبني على ضمير متصل في محل نصب مفعول به مبني على الفتح واضح في محل نصب واذا تصيبك اين فاعله خصاصه خصاصة. خصاصة كيف هي? فاعل... مرفوع بالضم الضاهرة في آخره. خصاصة فاعل... مرفوع بالضم الضاهرة في آخره. فتجمّل الفاء ماذا نقول فيها? فتجمّل الفاء رابطه بين الشرط والجواب كما سيت. الفاء رابطه بين الشط والجواب, والجواب. تجمل جواب الشرط إيش هو التجمل فعل ماذا هذا فعله ماذا فعل أمر حسنت فعله أمر مبني على السكن طيب أين السكن فتجمل قل حرك بالكسرة مراعاة لقافية البيت هذه ضرورة شعية ومعلوم أنهم قالوا يتوسعون في ماذا في الشعر ما لا يتوسعون في غيره ما لا يجوز في النطري يجوز في الشعر، لأن الشاعر يعني يضطره ضرورة الشعرية القافية فيكسر ما حقه النصب أو العكس واضح كما هنا فتجمل هي القصر فتجمل فتج فتجمل لكن قسر مراعاة لماذا؟ لقافية البيت لقافية البيت طيب أين فعله؟ فتجملي أين فعله انت ضمير مستتر. مستتر فيه وجوبا تقديره انت واين جواب الشرط في هذا البيت, جواب الشرط في البيت؟ هناك من قال على أن تجمل هو جواب الشرط لا تجمل هناك من قال الجملة الفعلية في محل جزمين جواب الشرط والصحيح تجمل هو جواب الشرط تجمل وإذا قلنا الجملة الفعلية كذلك لأن هو, هو. لأنه هو, هو فتجمل لأننا لاحظوا هنا الفعل التي دخلت عليه فتجمل واضح الآن عندما انتهينا من هذه الأدوات هناك بعض الأسئلة لابد منها ما هو حكم هذه الأدوات؟ ها؟ ما هو حكم هذه الأدوات؟ ما عملها؟ إن تجزم الأول فيسمى فعل في الشرط وتنصب الثا وتجزم الثاني يسمى جواب جواب الشرط. معي. هل هناك من قال في حكم هذه الأدوات خلاف ما ذكرنا لكم الآن؟ الجواب نعم. هناك من قال ان هذه الادوات لم تعمل الا في الشرط، هذه الادوات ادوات الجزم لم تعمل في فعل الشرط وجواب الشرط، انما هي عامله في فعل الشرط وحده، والشرط وحده عامله في الجواب. خذوا هذا dit الاول ما هو dit الاول ان ادوات الجزم تجزم فعلين، هذا dit الاول هذا مدهب الجمهور تجزم فعلين الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه المذهب الثاني أن هذه الأدوات جزمت فعل الشرط وحده وفعل الشرطي جزم جواب الشرط وفعل الشرطي جزم جواب الشرط واضح قالوا لماذا قالوا لأن أدوات الشرط لا يمكن أن تعمل في فعل الشرط وجوابه فلذلك هي عاملة في فعل الشرط وفعل الشرط عاملة في ماذا؟ في جواب الشرط في جواب الشرط واضح؟ لأن جعلوا العمل للشرط وهناك قول آخر ركزوا معه قالوا بأن العمل للشرط مع ومعها الادوات العمل للشرط مع الادوات الاداه اداه الجزم مع فعل الشرط هي التي عملت في جواب الشرط لانها لا يمكن ان تعمل وحدها لضعفها لضعفها وحدها لم تعمل في جواب الشرط هذا قول اخر فلذلك ادوات الشرطي تعاونتا مع ماذا مع فعل الشرط فعملوا في ماذا في جواب الشرط كم مذهب هذا؟ المذهب الثالث لان هناك من قال ركزوا معجين المذهب الاول يذكره تجزم فعلي ركز معه ادوات الشرط تجزموا فعلي يسمى الاول فعل الشرط ويسمى الثاني جواب الشرط المذهب الثاني ما هو اذا فعل الشرط اه صايب المذهب الثاني ما هو فعل فعل الشرط واحدة وفعل الشرط ماذا يفعل يجزم جواب الشرط المدى الاخر كماذا المدى الثالث العمل للشرط العمل للشرط مع الاداه يعني اداه الشرط عملت في ماذا في فعل الشرط و الشرط مع فعل الشرط تعاون على ماذا و في ماذا في جواب الشرط في جواب الشرط وهناك من قال مذهب اخر الجواب الشرط والجواب تعاونا وتجازما هذا مذهب اخر ها قولوا هذا الشرط والجواب الشرط والجواب تعاونا وتجازما يعني التعاون بجوج على على الجزم طيب اعيدوا هذه المذاهب المذهب الاول ما هو تجزموا 第二 الاول ما هو يسمى, يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه وهذا هو قول من جمهور. قول جمهور المده들이 الثاني عملت في فعل الشرط أن أدوات الشرط عملت في فعل الشرط وحدها وفعل الشرط وحده وعمل في ما في جواب الشرط المدهر الثالث ما هو أن أدوات الشرط مع فعل الشرط عملت في جواب الشرط يعني طبعا بعد أن أدوات عملت في فعل الشرط واضح؟ طيب المدى الاخر فعل الشرط وجوابه تعاون وتجازم تعاون وتجازم وقد كنا نحفظ في هذا ابيات ثلاثة في هذا التقسيم احفظوا هذه الأمثلة التي ذكرت لكم أو التقسيمات التي ذكرت لكم نصرا واحفظوها أيضا شعرا وأدوات الجزم للفعلين، وأدوات الجزم للفعلين هي التي تعمل جزم ذيني، هي التي تعمل جزم ذيني وعيد البيت، وأدوات الجزم للفعلين هي التي تعمل جزم ذيني. ماذا فهمت من هذا البيت؟ من أدوات شرط تجزم فعلين؟ عاملت في ماذا؟ في فعل الشرطي وجوابه فمثلا كيف تقوم كيف تجلس أجلس كيف ما كيف ما هذا اسم شرطي تجلس شكو عمل فعل الجزم كيف ما أجلس شكو عمل فعل الجزم كيف ما واضح هذا المدى الأول وأ... فهمتم هذا البيت عاصم صوت وأدوات الجزم للفعلين هي التي تعمل جزم هذين واضح صافي وقيل جزم الشرط بالاداه وقيل جزم الشرط بالاداه جزم الجزاء بالشرط او مع هاتي. جزم الجزاء بالشرط او مع هاتي. يلا هذا البيت حاولوا ان تشرحوه جيدا وقيل جزم الشرط بماذا؟ بالاداه جزم الجزاء بالشرط هذا ماذا؟ الجزاء بماذا؟ من الذي عمل فيه الجزم؟ فعل الشرط هذا ماذا؟ الثاني أو معهات يعني بالشرط مع الأدوات الأدوات مع الشرط عاملت ماذا؟ في جواب الشرط لماذا؟ لسبب الضعف لسبب الضعف واضح هذا؟ واضح؟ وقيل أيضا التعاون ولذلك قلوا البيت اللي عندكم وقيل جزم الشرط بالأدات جزم الجزاء بالشرط أو مع هاتي إيش معنى جزم الجزاء بالشرط؟ جزم الجزاء فعل الجزاء يجزم بالشرط أو مع الشرط والأدات أو مع هاته واضح؟ طيب بسبب الضعف فيستغن بما بسبب الضعف فيستغن بما بسبب الضعف لأن الأدوات قالوا هي بسبب الضعف فيستغن بما تجزمه قيلهما ما تجازم بسبب الضعف فيستغن بما قيل تجزمه قيلهما تجازما كتبتم بيت ها ماذا فعلتم هذا البيت يعني بسبب ضعف لم تستطيع على مذهب طبعا ان تجزم فعل الشرط وجواب الشرط هذا احد المذاهب فيستغنى بما تجزمه قيلهما تجازما شكون هما من هما قيلهما تجازما من فعل الشرط وجواب الشرط ماذا فعل تعاون وتجازم تعاون وتجازم هذا ماذا؟ الآن هذه الأبيات لعلها واضح عنده لكن لا بد التحصيل ركزوا معي جيدا التحصيل هو جمع كلام سابق في عبارة مختصره هذا هو التحصيل التحصيل ما هو؟ جمع كلام سابق في عبارة مختصره الآن يمكن أن نقول إن النحاة اختلفوا في عمل هذه الأدوات على مذهب وركزوا معي جيدا النحاة اختلفوا في عمل هذه الأدوات على مذهب مذهب جمهور البصري نأخذ هذا المذهب الأول ماذا يرى؟ يرى أن الأدوات ركز ماذا؟ نعم مذهب جمهور البصريين ماذا يرى؟ يرى أن الأدوات أداوات الجزم هي التي جزمت الشرطة والجزاء معا وهذا قول الجمهور يرى أن الأدوات ما المراد من الأدوات؟ أدوات سبحان أن الأدوات هي التي جزمت الشرطة والجزاء معا هذا مذهب الجمهور واضح هذا مذهب واضح هذا السؤال ايش هو الأدوات ماذا فعلت جزم فعل في على الشرطي وهذا مذهب من مذهب البصري وهذا هو القول الراجح هذا أول القر راجح ويرى الاخفش هو اختيار ابن مالك في التسهيل هو اختيار مالك اختيار ابن في التسهيل وابن مالك له كتاب بل له كتب له كتب في اللغة من الالفيه والكافيه ومنها التسهيل ها فهذا التسهيل اختار فيه رأي الأخفش ما هو رأي الأخفش؟ يقول إن الشرط مجزوم بالأداة والجواب مجزوم بالشرط هذا أوضح ها هذا التحصيل لأن التحصيل ينبغي ان يكون فيه التوضيح الشرط بماذا جزم؟ بالأداة والجواب بماذا جزم؟ بالشرط الجواب بماذا جزم بالشرط بالشرط هذا رأي من رأي, رأي الأخفش ومن الذي اختاره اختاره نماذج هذا في كتاب التسهيل ويرى المذهب الثالث ويرى الأخفش أيضا والخليل والسبوي ويرى الأخفش والخليل والسبوي وهو اختيار ابن جني وصحيح بكسر الجن ويرى من الاخفش ايضا والخليل وتلميذه سبويه وهو اختيار من ابن جني ماذا قال قال ان الشرط مجزوم بالاداه والجواب مجزوم بالاداه والشرط والجواب مجزوم بماذا بالاداه والشرط ها؟ هذا مذاب من كنا ذكرنا بدون ان ننسبه لاصحابه لكن الان من قال هذا الأخفاش والخليل خليل وسيبويه ومن اخر اختاره من ابن اختاره ابن جين ماذا قالوا الاداه فعلت زي ماذا الشرط مجزوم بالاداه والجواب مجزوم بماذا بالاداه والشرط بالاداه والشرط. والشرط هناك مذهب رابع لم نذكره لكم واضح ما هو المذهب الرابع يرى كثير من الكوفيين ركزوا جيد يرى كثير من الكوفيين ان الشرط مجزوم بالاداه والجواب والدو... مجزوم بالجواب يعني بالمجاوره ان الشرط مجزوم بالاداه والجواب مجزوم بالجوار او بالمجاور يسمعون ها. واضح ماذا قال جماع الكوفين ماذا قالوا ان, أن فعل الشرط مجزوم لماذا بالاداه وجواب الشرط من الذي جزمه المجاورة يعني من جاور الشيء يعطى حكمه ركزوا معي جيد هناك قراءة الحمد لله لماذا كسروا الدم مجاورة الله هنا لما قلنا بدالي لا كأن أبانا في أفانين ودقه كبير اناس في بجاد مزمل المفروض يقول مزمل ولماذا قال مزمل المجاورة كسر نبي المجاورة هذا جحر ضب المفروض يقول خارب وقال خارب فهذا الجر على ماذا المجاورة هذا المجاورة واضح فكذلك هنا فكذلك هنا ماذا نقول نقول على أن الشرط ركز معي سؤال على أن الشرط متزوم بماذا بالأدد. وجوابهم تزمر بماذا؟ بالمجاورة هذا من الذي قال به؟ ها جماعة من الكوفيين جماعة من الكوفيين قالوا هذا المذهب هل هناك مذهب آخر؟ هناك مذاهب كثيرة لكن لابا سنذكر المذهب الخامس يرى الفارضي هذا المذهب الخامس يرى الفارضي عن أبي عثمان أبو عثمان تعرفون من هو؟ هو بكر ابن عثمان وهو مشهور بالمازني هذا إمام نحوي وكان من المتقدمين مشهور ويكفي أنه أخذ عنه المبرد هذا المازني أخذ عنه المبرد فهو إيمان في النحو ماذا قال؟ قال إن الشرط والجزاء مبنيان مطلقا قال إن الشرط والجزاء مبنيان مطلقا واركزوا معي فيها المذاب المذاب التي سبقت كلها واضح هذا واضح إن شاء الله ليس هناك شيء صعب ما عندكم الرغبة للفهم تريدون أن تفهم قال إن الشرطه والجزاء مبنيان مطلقا مبنيان مطلقا فإذا قلت مثلا إن تقم أقم إن تقم أقم ماذا نقول نقول هذا مبني كما نقول ايضا في جوال الشرط مبني مبني على السكون بلس لان المضارع اعرب لماذا لماذا اعرب المضارع مع ان حقه ماذا ان يبنى الأصل الأفعال بنا ولماذا اعرب المضارع لانه اشبه الاسم او لوقوعه موقع الاسم لكونه اشبه في ماذا في عدد الحروف والحركات والسكنات وقبوله لا مبتدا وقبوله لا مبتدا خذوا مثلا اكتبوا ان زيدا لا يضرب ان زيدا لا يضرب ها اكتبوا ايضا زيد ضارب ضارب او لا ضارب زيد ان زيدا لا ضارب إن زيدا لضارب هنا خذوا ليضربوا مع لضارب هذه كت تسمىش لام الابتداء إن زيدا ركز معي إن زيدا لضارب هذه ماذا تسمى لله هذه لام تسمى لام الابتداء وتسمى أيضا لام المزحلقة لماذا قيل لام المزحلقة لأن المفروض ركزوا معي المفروض أن تدخل على اسم إنا ولكنها زحلقت وزحلقت ولا أعطيش إلى الخبر إنا ولهذا تسمى لام الابتداء وتسمى إيش لام المزحلقة زحلقت من الاسم إلى الخبر وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لمبتداء نحو إن إني لوزر واضح هذا ركزوا معي يضرب كتبتم يضرب كتبتم ضارب كم في يضرب من الحرف ها عد كم 4 4 يا اضرب كم في ضارب من الحرف أربعة كم من حركه في يضرب يضرب لا حركه لما اقول سكون السكون حركة هذيك سكون الحركة. سلب الحركة. ثلاث حركة ها؟ ثلاث حركة وكم سكون فيه؟ سكون واحد سكون واحد ضارب كم في حركة؟ ثلاث حركة وكم سكون فيه؟, فيه, فيه؟ واحد واحد, واحد. ها؟ لاحق؟ إذن هو أشباه في عدد الحروف في عدد. وعدد الحركات واحد. وعدد السكنات وأنه يقبل لام الابتداء كما يقبله الاسم إذا قلنا إن زيدا لضارب هو نفسه ان زيدا لا يضرب فهذه لا مبتدا وهذه لا مبتدا فنقول ان زيدا ان حرف توكيد ونصب زيدا اسمها لا ضارب اللام لا مبتدا ضارب خبر مرفوع بالضمه الظاهره في اخره ان زيدا لا يضرب ان حرف توكيد ونصب زيد اسمها لا يضرب واللام لا مبتدا يضرب فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره في اخره الرفع له تزوج من الناس والجاذب جامد الى آخر. واضح فلذلك قال هذا الذي من هو؟ من الفارل نقل عنه ماذا؟ عن أبي عثمان المازني أنه قال إن الشرط والجزاء مبنيان مطلقة قال ارايت في قولك إن تقم أقر المضارع هنا اعرب لوقوعه موقع الاسم لكوني أشواء الحرف ما ذكرنا لكم ولكنه متعذر هنا وهذا سيأتي التفسفين إن شاء الله في المرحله الثانيه فيمكن نقول هما مذاهب خمسه هما مذاهب خمسه تستطيعون ان تذكروا تستطيعون أن تذكروا هذه المذاهب ها المذهب الاول ما هو ادوات الجزم ماذا تفعل يلا تجزم, فعلي تجزم فعلين الاول ماذا يسمى والثاني ماذا يسمى جواب الشرط طيب المذهب الثاني ادوات الشرط ماذا تفعل تجزم فعل الشرط وحدها? أو أداة ثم فعل الشرطي يجزم جواب الشرط المذا الثالث ما هو؟ العمل الشرطي مع أداة. العمل الشرطي على أداة يعني أدوات الشرطي وفعل الشرطي عامل في مذا؟ الجزم في الجواب. المذا الرابع ما هو؟ الشرط والجواب تعاونا والتجازمة. المذا الخامس؟ أن الشرط والجزاء مبنيان مطلقا وهو مذهب ماذا؟ مذهب المازن مذهب المازن أي نعم هو هذا واضح؟ ماذا تريد؟ لا خمسة ماذا يريد خمسة لم نريد أن نذكر أكثر من هذا على أن الخامس لم نتم الحديث عنه هذا الكوفي هو نفسه نعم طيب انا السؤال عندي الان ماذا نفعل اذا لم يصح ان كل كل فعل شرط يصح ان يكون جواب للشرط تفهمون هذا ها كل فعل شرط يصح ان يكون جواب للشرط إن تقم اقم معك ان اقام تقم معي ها ما يصح ان يكون فعل الشرط يصلحوا يكون جواب الشرط نحركز معي عاصر إن تعود نعود إن نعود تعد ممكن أن تقلب أن تجعل ما كان فعلا للشرط جوابا للشرط وأن تجعل ما كان جوابا للشرط فعلا للشرط فهمتم هذا؟ طيب يا قرى ماذا نفعل إذا لم يصلح الجواب أن يكون شرطا ها فهمتم السؤال؟ فهمت ركز معي سؤال عندنا ركز معي جيدا اه مصطفى ركز معي. فعل الشرط كما يصح أن يكون فعل الشرط يصح أن, أن يكون جواب الشرط ما يصح أن يكون جواب الشرط يصح أن يكون فعل الشرط أعطيتكم مثال وإن تعودون هذا في القرآن وفي غير القرآن إذا أردنا النقل إن يعود نعود إن نعود يعود واضح فهمتم؟ إن يقوم نقوم إن نقوم يقوم لاحظتم قلبنا آه. إن تقم نقوم معك إن تقم إن حرف شرط جازم تقوم شنو هو في عن الشرط إن تقم أنت نقوم جوال الشرط هل ممكن أن نقلب نقول إن قم الآن هذا كان جواب الشرط لكن قلنا إن قم فعل الشرط تقوم كيف هو جواب الشرط في الأول كيف كان فعل الشرط اذا كل ما يصلح أن يكون فعل الشرط يصلح أن يكون جواب الشرط واضح إذن فهمتم الآن السؤال يا ترى إذا وجدنا ما لا يصلح أو ما لا يصلح الجواب لان يكون شرطا ماذا نفعل إذا لم يصلح الجواب أن يكون شرطا هذا هو السؤال اكتبه. ماذا نفعل إذا لم يصلح الجواب أن يكون شرطا كتبت الجواب السؤال؟, ها؟ السؤال ماذا نفعل إذا لم يصلح لأن يكون فعل الشرط جواب لا ..ماذا نفعل إذا لم يصلح الجواب ان يكون شرطا ماذا نفعل اذا لم يصلح الجواب الجواب اذا لم يصلح الجواب ان يكون شرطا يجب اقترانه بالفاء من يذكر منكم بعض الصور التي لا يصلح الجواب أن يكون فيها شرط أن يكون فيها شرط ها هي صور كثيرة ولذلك قلت بعضها خذوا مثلا أذكر أهمها إذا كان جملة اسمية هذا هو الأول الصورة الأولى إذا كان جملة اسمية إذا كان جملة اسمية ها إذا كان جملة اسمية إذا كان جملة فعلية فعلها جامد إذا كان جملة فعلية فعلها جامد جملة اسمية معروفة جملة فعلية فعلها جامد أعطوني مثالا أعطوني مثالا جملة فعلية أما جمله اسمية معروفة اسمية الصدري هي الاسمية فعليه الصدر هي فعليه تنظر الى الصدر اذا بدات بالصدر اسميه فهي اسميه اذا قلت زيدون ينادي جملة ستكون اسميه ولا فعليه ما الذي ياتي بعدها ها فهي اسميه واذا بدات بالفعل فهي ايش فهي فعليه نحن دائما ننظر الى البدايه الى الصدر فاذا كان صدرها فعلا كانت فعليه واذا كان صدرها اسما كانت اسميه ولكن إذن بمعنى هذه مفهومه لا يحتاج الى ان تفسحيها اكثر اذا كانت جمله فعليه فعلها جامد هذا اعطوني مثال لكون الجمله فعليه فعلها جامد من القران خذوا مثلا قول الله عز وجل ان طرني انا اقل من كمالا وولدا من كمالا وولدا فعز لاحظتم عز انطرني ولا يمكن ان تفهموا هذه الايه الشاهد من الايه الا اذا استعنتم باعراب هذه الايه ها انطرل ماذا نقول فيه اعراب انطرل من منكم يعرب لنا هذه الايه هذا شرط ايه حرف شرط شرط مبني على السكون يجزم فعلين الاول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط على المذهب الجمهور طبعا طرم على حط الام على المذهب الجمهور لماذا قلنا على المذهب الجمهور مثلا البصري هم الذين قال الاداه هي التي تجزم فعل الشرط وجواب الشرط وباقي المذاهب اربعه اخرى قالوا غير هذا ها ولذلك انا احب ان تفهموا هذه المذاهب اقل شيء هذه المذاهب اربعه والخمس احفظوا هذه ان ترني ترى فعل فعل الشرط كيف يكون فعل الشرط مجزومه مجزوم. مجزوم. ولا ما تجزمي حذف حرف حرف العله اي حرف البدي الألف ترى الالف الألف والفتحة دليلة عليها وماذا يسمى السبوة الفتحه الألف, الألف الصغرى الألف الصغرى أنا أعيد المعلومات لتترسخ في أذانكم لتترسخ في أذانكم لأن الملاهية لم تترك لكم مجال للحفظ للأسف واضح أم طالعني أنه ما نوقع في هذه؟ أنه نولقاه نون وقايا لماذا تقيل الله لنون وقايا؟ فعلا تقي الفعلة تقي الفعلة من الكسر لا. لأنه لا ولا خفضة في الأفعال, في الأفعال. ولا خفضة في الأفعال إن طارني أين المفعول به؟ تار في هذا من المستثير تقديره كيف؟ في هذا من المستثير طار قبل المفعول أين المفعول به الآن؟ مفعول به الياء الياء مفعول به إن طارني قل لي في القرآن غير موجودة ها كيف ماذا تقولون في القرآن في الرسم المصحف غير موجودة الياء يكتبونها هكذا إن طارني لماذا أين في, في الرسم المصحف غير موجودة وهذا استرحى أهل الرسل وهل عليه لا يقاس عليه بل نقول هي حلفت في رسم المصحف والا فهي مثبوته وموجوده فهي مفعول به مبني على السكون في محل ايش في محل نصب في محل نصبين في محل نصبين واضح طيب ان تراني انا انا مقاو في الإعراب طيب. انا في انواع من الاعراب والراجح ضمير فصل لا محل له من الاعراب وهل يجوز في اعراب اخر نعم يجوز ان تعرب انا توكيدا لمن توكيدا لمن قل لمن للياء يفعل لي مفعولي. مفعولي نعم يجوز ان تكون توكيدا ولكن هذا مرجوح والراجح ان تكون ضمير فصل لا محل له من بالاعراب ويسميه الكوفيون عماد ضمير العماد واضح لا يوم هذا اقل ما موقعها في الاعراب ان طرني انا اقل ماذا قلنا في اعراب ان حرف شرط جازم طر علو الشرط ملزوم الزومبي حرف, حرف العله نون نون الوقايه الياء مفعول به انا ومين خص له من الاعراب اقل لا اقل لا ما بقعوه في الاعراب السادس ها نعم ها مفعول ثاني مفعول ثاني لطرى انظرني لان الرؤيه ركزوا معي ركزوا معي وقد قد ذكرت هذا لكم عده مرات الرؤيه لها معنى تاتي الرؤيه البصريه وتعمل مفعولا واحدا وتاتي الرؤيه العلميه وتعمل مفعولين وتاتي الرؤيه الجزائيه وتعمل مفعولا واحدا وتات الرؤيا الحلميه وتات الرؤيا المذهبيه ها ها من ذكر هذه الانواع رؤيا بصريه تعمل مفعول واحده مفعول واحده العلميه مفعولين ها الجزائيه مفعول الجزائيه الحلميه مفعول واحد حلميه مفعول واحد مفعول على الراجح نعم المذهبيه المذهبيه مفعول واحده ها هل نقول مفعول على القول بانها متعديه وماذا لقيا؟ كم كم صورة ذكرنا؟ خمسة خمس. مبهبية تقول رأى مالك حليتك ذا معنا رأى ذاب ذاب إلى حليتك رأى مالك حليتك معنا ما رأى ذاب الرؤية الحلمية إني أرى في المنام رأيت أحد عشر كوكبا، ها؟ واضح هذا؟ هذه إيش علمية؟ وتات الرؤيا بصريه رأيت الهلال أبصرته، وتات الرؤيا الجزائية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، معنى يجزا عليه، وتات الرؤيا إيش؟ علمي. العلميه وهذه تعمل مفعولين كما هنا فهمت ما هذه الصور الخمسة ها. شنو الرؤية. البصريه التاميع العلميه التالت الجزائريه العلميه العلميه العلميه العلميه العلميه العلميه العلميه العلميه هذه التي عندنا في هذا البيت ما هي العلمية لأنها تعدت لمفعولين أنا أقل منك ما يقول أنترني أنا أقل منك منك جر وجر متعلقا بماذا؟ بأقل وما لما مقعوه في الإعراب تمييز تمييز هذا كنصيحتكم إن شاء الله هو أنوى ها؟ الموحوال إما عال فايل او المفعول هذا مزي المحول يعني كأنه قال مالي اكثر من مالك طيب وولدا ما نمو على ماذا عليه والمعطوف على المنصوب منصب فايل على رابط مرابط طيب لماذا قلنا هنا ألف أرابطة بين الشرطة والجواب؟ لأن هذا الجواب لا يصح أن يكون حسن لأنها دخلت لماذا لا يصح أن يكون جواب؟ لأنه فعل دخلت على فعل الرجاء وفعل الرجاء كيف هو؟ فعل جامد فعل جامد لا يتصرف صرف لعاسة لاشتعرف ليش مع الجانب يعني مثلاً ضربش صرف لي ضرب ضرب يضرب ضرباً ضارب مضروب ها ضراب ها صرف عسى عسى يعسي لا يمكن صرف ليس ليس يليسي لا يمكن إذن هو جامد هكذا خلق لا يمكن أن تأتي به إيش يأتي منه المضارع ولا الأم ولا غير واضح إذن لا يتصرف فإنه طيب فلذلك نقول فيه ايش فعل جامد فعل جامد سؤال متى يجب ربط الجواب بالفاء متى يجب ربط الجواب بالفاء الجواب اذا يصلح يكون جواب شرط نعم هذا موضع بالمواضع في مواضع كثيره وهذه المواضع هذه المواضع جمعها بعضهم في بيت مفرد إذا حفظتم هذا البيت تعرفوا هذه المواضع ها لا هذا البيت اسمية طلبية وبجانب. اسمية طلبية وبجانب. وبما ولن وبقد وبالتنفيس اسمية طلبية وبجانب. معنى اسمية تكون جملة اسمية طلبية تكون في الطلبي يعني الطلب انواع الطلب ما هي؟ انواع الطلب سبقت لكم وروا دعوا ووصل وعرض لحظهم وتمنى وارجوا كذاك النفي قد كمل ويا المجموعة في الابيات والامر هو النهي اتمني التمني والعرض هو التحضير فاسمع مني والنفي والدعاء والاستفهام وبالترج قد عمى الكلام هذه الابيات سبقت احفظوها طيب وبما ولن أه أتم وبما ولن وبقد وبالتنفيس عيد البيت إسمية طلابية إسمية طلابية طلابية وبجانب وبما ولن وبقد وبالتنفيس وبالتنفيس وبالتنفيس لاحظتم الاسميه الجمله اسميه الجمله الطلبيه والفعل الجامد وإذا كان بما مقرن بما أو بلام أو بقد أو بالتنفيذ هناك بيتان هنا يعني في الحقيقه هذا البيت كافي ولكن لمن كانت له ذاكرا يحفظ وقرن بفاحت من جوابا ذا طلب وقرن بفاحت من جوابا ذا طلب واقرن بف حتما جوابا ذا طلب وسميه وما كليس قد ذهب وسميه وما كليس قد ذهب وما بقدو السين او سوف قر وذات نفي ما ولم ايضا وان هذه يعني كنا نحفظ اكثر من هذه في في كل في كل مساله نحفظ ابياتا لان هذه الابيات في الحقيقه تساعد حتى لربما النصر ينسى لكن النظم قبل ما ينسى ولاسيما اذا كانت عندك ذاكره جيده قل وقل بفا حتما جوابا ذا طلب وسميه وما كليس قد ذهب وما بقد وسين او سوف قرن وما بقد وسين او سوف قرن وذات نفي ما ولن ايضا وان ما, ما قل ما ذكر وقرن بفاحت من جواب البطل وسميه وما كليس قدها مم. وما بقاد السين او سوف قر وذات نفي ما وذات نفي ما ولم, ولم, ولم ايضا وإن. ها أعيد الابيات مع بعضكم نشوف وقرن قل مالك انفصدي من جواب البطل وسميه وما قدها أه. وما بقدر الصين أو سوف طارم وذات نفي ما ولم أيضا وين والكلام على هذه الصور بتوسع لمن أراد أن يرجع عليه يطلب في المطورات كما يقولون عند قول الملك وقرن بفاحتم جوابا لوجع شرط الإيم أو غيرها لم ينجيل وتخلف الفائذن إذ الفجأت وتخلف فإذا الفجاءه كان تجد اذا لنا مكافاه إذا لنا اذا كانت جمله فعليه فعلها طلب مثل الامر ومثل النهي ومثل النفي اعطوني مثال ها اعطوني مثال ها المثال مثلا قول الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني لاحظتم هنا جمله فعليه كيف فعلها فعلها طلبي والطلب هناك الامر والنهي والاستفاه قل إن كن... قل ان كنتم تحبون الله فماذا فاتبعوني فرابطه وناغي الشرطي هنا والجواب لانها وقعت بعدا في ايش فعل ايش طلبي جمله فعليه طلبيه او اذا كانت جمله فعليه مسبوقه بحرف من الحروف التي ذكرت في الابيات السابقه ما هي ما هي هذه الحروف اما واما لم وإما واما قد واما السين واما سوف سلام عليكم اعطوني مثال اذا سلام الله. اعطوني مثال اذا كانت جمله فعليه مسبوقة بحرف جمله فعليه مسبوقة بحرف مثلا خذوا ما ما قال الله عز وجل وغالبا احب ان تاتوا بمثال من القران أحسن فإن توليتم قل فما فإن توليتم فما الفاء هذه ايش رابطة بين الشرطي والجواب والفاء في الجواب قل للرابطي ولا تقول فيها جواب الشرطي طيب قل فإن توليتم فما سألتكم من أجل فما سالتكم من اجل ان حرف شرط جازم على المذهب الاول والا هي كم مدهب ذكرنا مذاهب خمسه عندما نقول المذهب الاول المذهب الراجح لان هناك مذهب البصريين من قال على ان الاداه جزمت فعل الشرط وجواب الشرط وهناك من قال ان الاداه جزمت فعل الشرط والاداه وفعل الشرط جزم ماذا جواب الشرط وهناك من قال إن اداه الشرط جزمت فعل الشرط وفعل الشرط جزم جواب الشرط وهناك من قال فعل الشرط وجواب الشرط تجازنا هناك من قال لا قلنا هذا قول اخر قول ايش المازني تلميذ المبرم ماذا هو؟ مبنيان مطلقا ثم أعطى مثالا إنت تقم أقوم قال الاصل أن المضارع كيف يكون أن يكون مبنيا وإنما اعرب لكونه أشبه الاسم في ماذا في عدد الحركات والسكنات والحروف وقبوله لا لابتداء أو لا المزحلقة على قوله وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لم ابتداء النحو إني لا زر هذه تسمى لام المزحلقة وتسمى لم لابتداء أو يعني إذا كانت جملة فعلية مسبوقة بلم لن أو كانت مسبوقة بقد. قد ربنا عز وجل يقول من يطع الرسول فقد فقد فقد أطاع الله أو الصين التي للتنفيذ أو سوف من يرتضب منكم عن دينه فسوف فهذه الفاء ايش الفاء متى يجب اقترانها بالفاء اقتران الجواب بالفاء متى في هذه المواضيع مجموعه في سبق وقلنا على, على ان فعل الشرط على ان الجواب يصلح ان يكون فعلا للشرط والعكس واذا لم يصلح ان يكون الجواب فعل للشرط تقرا يجب اقترانه بماذا بالف السؤال الان هل كل حرف يفيد معنى الشرط لا بد ان يجزم فعلي عندما اقول كل حرف لا اعني ما يجزم فعلا واحده ولا اعني ما اختلف فيه انه سبق ان قلنا بان ادوات الشرط قسمها العلماء الى ثلاثة اقسام قسم يلزم فعلا واحدا وقسم مختلف فيه في هناك من جعله جازم هناك من قال لا يلزم وقسم متفق عليه انما اتكلم على هل كل حروف يفهم منها الشرط كل كل حرف يفيد معنى الشرط لا بد ان يلزم فعلي ها فانتم سؤال فانتم سؤال هل كل حرف يفيد معنى الشرط لا بد ان يجزم فعلين الجواب لا ليس بالضروره لان هناك حروفا تفيد معنى الشرط لكنها غير جازمه لان هناك حروفا تفيد معنى الشرط هل هي جازمه غير الجازمه مثال ذلك اما اما الشرط فَأَمَّا اليتيم فلا تَقْهَرَ فَأَمَّا اليتيم فلا تَقْهَرَ هذه الشرط الشرط لكن هل جازمة الجواب لا؟ لو هي تفيد الشرط لو سبق أن لو الستة تفيد الشرط ولكنها جازمة لهم لا غير جازمة ولو كنت أعلم الغيبة لست لن من الخير كما قال الله يجعل قل المكان لنفسي نفع ولا ضرا هذا ما شاء الله ولو كنت هذا ولو هل هذا لا يجعل تفيد معنى الشرط هذا المكان على هذا المكان ونا هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل كلما اوقدوا نارا هذه صفة صفة من نفسيات اليهود يجليها لنا الله عز وجل كلما اوقدوا نارا للحرب أطفأها الله هي تفيد معنى الشرط لكنها جاز الجواب لا لولا لولا فيها معنى الشرط لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضل لولا يعني تعرفون قصة الأسرة عندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر واستشار عمر رضي الله عنه فكان أبو بكر رأيه أن يأخذ الفداء يا رسول الله من أهلك ونأخذ له الفداء نستعي به أما عمر قال لا يا رسول الله هذا العباس يعني عمك تعطيه لأن عن يضرب عنقه وأنا تعطيني فلان وأنا تعطيني فلان الشاهد عندنا أنزل الله ما كان للنبي ما كان للنبي أن يكون له أسرع ما كان هو كان قد سبق أن كان لها معاني عشر منها ما ينبغي لنبي كان هنا بمعنى ما ينبغي وتاتي كانوا بمعنى اسم قالوا كيف نكلم من كان أي من هو في المد من هو في المد تاتي ولا معاني الشاهد عندنا هنا قال الله عز وجل لولا كتاب لولا كتاب اجلس مكان البرب البرب. هناك مكان كان البر على البر نعم شوف هنا لولا كتاب من الله سبق كذلك لوما كما يقولون لوم المشقه لساد الناس لوم المشقه لساد الناس هذا باختصار لاختصار وبإيجاز فيما يتعلق بأدوات الشرط أدوات الشرط لا بد من معرفتها لأنها من التأسيس وليست من الفضلات بل هي كالعمدي أو أكثر كالعمدي أو أكثر ثم قال المصنف رحمه الله باب مرفوعات الاسماء دعنا مصطفى نقف مع مرفوعات الاسماء هي نمر عليها مرور الحاج ك يعني بواد محصن كمرور الحق بواد محصن باب مرفوعات الأسماء المرفوعات سبعه توني. هكذا يقول الآن دخلنا إن شاء الله في السهل باب مرفوعات الأسماء المرفوعات سبعه وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدا وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهي أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل ونحن نجمعها في رمز نبتين دقة نبتين دقة النعت البر عطف البيان النبتين الثاء التوكيد الدال عطف ايش البدل القاف عطف النساء ولكنهم يتكلمون على الاربعة النعت والعطف والتوكيد والبدل لأن هذه المقدمة وضعت لماذا؟ للمبتدئين المصنف رحمه الله ابن آج ابن على على نغات فيها ابن لما فرغ من الحديث على أدوات الجسم وفرغ من الحديث اولا عن الأفعال وأحكام الأفعال وأنواع الأفعال شرع في الأسماء وقسمها إلى ثلاثة أقسام المرفوعات والمنصوبات والمرفوعات ولا تزن في الاسماء ولا تزن في الاسماء ولكن سؤالي لماذا قدم المصنف المرفوعات على المنصوبات والمخفوضات لماذا قدم المصنف المرفوعات على المنصوبات والمخفوضات الجواب قدم المرفوعات لكونها عمد لكونها عمد والعمد طبعا معروف أنها لا يتقدم عليها عندما نقول عمد معنى أنها الكلام لا ينبغي أن يستقل بدونها وما معنى كونها عمد الجواب لا يمكن خلو كل كلام أو قل لا لا يمكن خلو كلام مرفوع هل يسمعون؟ هذا معنى لا يمكن خلو كلام من مرفوع إما فاعل وإما نائب وإما مبتدا وإما غيره فلذلك إذا سألتكم كم هي عمد الكلام اربعه عمد الكلام اربعه الفاعل ونائب والمبتدى وخبر وقد كنت ذكرت لكم بيتا ها ما هو ونائب وفاعل ومبتدى ونائب وفاعل ومبتدى وخبر سم النحاة عمدى ويجزو خبرا ولكن بعيد ونائب وفاعل ومبتدى وخبر سم النحاة عمدى اذن هذا البيت المفرد والمعبر ذكر لنا عمد أربعة الفاعل والنائب والمبتدا والخبر هناك بيتان هو في الحقيقه يؤديان نفس ما يؤديه البيت الواحد يسائلا عن عمد الكلام اربعه هي على الثمان يسائلا عن عمد الكلام اربعه هي على التمام مبتدا وخبر عن ناقل مبتدا وخبر عن ناقل وفاعل ونائب ونائب عن ماذا ونائب عن فاعل ها وفاعل ونائب عن فاعل يسائلا عن عمد الكلام اربعه هي على التمام مبتدا وخبر عن ناقل ها وفاعل ونائب عن فاعل باب مرفوعات الأسماء السؤال إضافة مرفوعات إلى الأسماء من إضافة ماذا إضافة مرفوعات الأسماء من إضافة ماذا احسنت من إضافة الصفة للموصف كأنه قال باب مرفوعات الأسماء أي الأسماء المرفوعة أو باب الأسماء المرفوعات وهناك من قال إن الإضافة للبيان إن الإضافة للبيان فيكون المرفوعات التي هي الأسماء فعندما يقول المرفوعات التي هي الأسماء كأنه احترز من المرفوعات الأفعال كأنه احترز من مرفوعات الأسماء عفوا الأفعال فهو يتكلم عن مرفوعات ايش عن مرفوعات الأسماء هناك من قال إن الإضافة على معنى من <تصفيق> إما الإضافة على معنى من تعلمون أن الإضافة إما أن تكون على معنى من وإما أن تكون على معنى في وإذا لم يصلحا نأخذ كما يقول ابن مالك وَنْوِمِنْ أو في إِذَاء لم يصلح إلا ذاك ولم أخذ والمؤمن مثلا تقول قال محمد هل اضافه هنا على معنى حرف الحرف فلن قلم من محمد ممكن لا يمكن قلم من محمد لا يمكن قلم في محمد لا يمكن اذن ون ويمين او في نوينا من لم تصلح نوينا في لم تصلح ماذا نفعل خذ الله ون ويمين او في اذا لم يصح الا ذاك ولناخذ قلم لمحمد بل مكر الليل ممكن نقدر من بل مكر من الليل لا نا نا يمكن. مكرون للليل. لا يمكن مكر لليل لا يمكن مكر في الليل المكر الخديعة أين يقع في الليل فإذا فتكون ايش تكون إضافة على معنى من <تصفيق> أي باب مرفوعات من الأسماء فإذا يقول على معنى المن باب مرفوعات من الأسماء احترازا من مرفوعات الأفعال احترازا من مرفوعات الأفعال إذا فالإضافة هنا ممكن إن نجعلها على إيش من إضافة الصفة الموصوف أو بيانية أو على معنى مين طيب عتوني من إضافة الصفه الموصوف عتوني ماذا قلنا في الإضافة الصفة الموصف ها باب مرفوعات الأسماء الأسماء المرفوعة واذا كان بمعنى البيانية باب مرفوعات التي التي هي مرفوعات الأسماء واذا كانت بمعنى من باب مرفوعات من الأسماء احتراز من ماذا من مرفوعات الأفعال طيب معلوم أن المصنف قال باب مرفوعات أسماء وذكر لنا أشياء عشر مرفوعات سبعة ذكر أشياء عشر طيب ركز معي المصنف هنا ماذا فعل في هذا الباب؟ الباب فيه ايجاز أنا سؤالي ما الفرق بين الايجاز والألغاز؟ ما الفرق بين الإيجاز والألغاز؟ الجواب الفرق بينهما ان الايجاز لا بد ان يتبعه الشرح والتفصيل واما ان كان خاليا من الشرح والتفصيل فهو لغز واضح عندما يكون هناك شرح وتفصيل وبيان واعراض وتوضيع فهو ايش ايجاز ثم تبعه الشرح كما سيفعل المصنف بمرفوعات الاسماء ثم اتفق يتكلم على كل مرفوع من المرفوعات السبعه الفاعل نائب المتكلم خبر خبر كان واخا كان خبر ان واخواتها التابع للمرفوع واضح ما لكن اذا كان خاليا من الايضاح فهو إيش؟ فهو لغز فهو لغز فماذا طيب باب مرفوعات الاسمه جرت العاده ركزوا معي جرت العاده انهم يتكلمون على الشيء اجمالا ليتكلموا عليه تفصيلا لماذا يتكلمون عليه اجمالا ليتفرغوا الى من كلاموا فيه تفصيلا لكن المصنف ماذا فعل المصنف نوع والتنويع هو الافضل تاره ياخذوا بهذا الاسلوب و تاره بهذا الاسلوب خذوا مثلا في باب مرفوعات الاسماء فصل ثم جاء الى الفصل وقال فصل المعربات قسمه اولا ذكر الشيء مفصلا ثم ذكره مجملا في باب معرفه الاعراب ولذلك حتى كان الراعي اذا وصل الى هذا الفصل يقول ان المصنف زاد هذا الفصل بغير فائده لكن عندما بدا يشرحها علم ان هذا الفصل التمرين واختبار وامتحان الطالب لا بد منه لا قدامينهم فاذا ماذا فعله المصنف قدم الشيء مفصلا ثم تكلم عليه إجمال هذا الاجمال هو اللي نسميه تحصيل. التحصيل التحصيل شنو هو حقيقته سبقت لكم اليوم اليوم ما هو ها ما هو التحصيل الذي قلنا لكم جمع كلام سابق في عباره مختصره جمع كلام سابق في عبارة مختصره كما فعل في باب مرفوعه عفوا بب ملفات عناق وجمعه في الفصل هنا ماذا سيفعل سيتكلم على مرفوعات الاسماء اجمالا ثم سياتي الكلام عليها تفصيلا الكلام عليها تفصيلا فيبدأ بماذا كم 99 فيبدا ان شاء الله مع التفصيل ونبدا ان شاء الله في الدرس القادم ولا تنسوا ان شاء الله الحصه سيغير زمان وهو وقتها لعل يوم السبت إن شاء الله لعل يوم السبت الإخوة في الغرفة هل يوم السبت حدا خاوي لأن يوم السبت كنت اشغله أنا بشرح البخار والبخارة أوقفناه يعني مؤقتا ها؟ إذا كان يتوافق هذا الوقت يكتبون نعم ها يوم السبت إن شاء الله ها؟ يوم السبت سيكون درس النحي والمدرس عفوا درس البخاري بعدين ان شاء الله نرجع اليه الى حين اا قول يوم السبت هل يوافقكم والاخوه الذين يتابعوننا على اليوتيوب ايضا نقول لهم سيكون الدرس يوم السبت ولا سيما مع الحكمه نقول لكم ان شاء الله يوم السبت سيكون درس النحو لأن بعض الطلبة عندهم بعض الدروس في الجامعة فلذلك قالوا الأفضل أن يكون يوم السبت إلى أن نرجع إن شاء الله إلى دروس البخاري فيكون كالعادة الجمعة والسبت البخاري والأحد إن شاء الله النحو ومستقبلا إن شاء الله سيكون مصطلح حديث والله تعالى اعلم أحكام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mm-hmm. <clears throat>